لآن لأ القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم م ا ج فيها إدراجا ج إدراجا ع ل فيها و ط الاسلاميه مريرا ا وهو ذ ي جعل ر ولقد خ ل ق <تصفيق> ا ه م الجاهلون قالوا س د ا م ا والذين يميتون بربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرفا ان عذاب جهنم ان عذابها كان غضابا انما جاءت مستقره ومقاما والذين إلى موسوعه ن لم ي ا ولم ي ض النابلسي ك قواما ل للعلوم ل يغضرون ن الاسلاميه ل يزنون 「友達と一緒に暮らしていく」<音楽> وحنة وحنة والذين موسوعه ن ا النابلسي ذكروا للعلوم الاسلاميه ي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 م ف ض ي ل ه ا ل ك ت و ر محمد راتب ن ل س ي